بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذين أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 INNA FI DHALIKA LA AYATI QAWMIN YA'QILUN WA IN TA'JAB FA'JAB QAWLUHUM AIDHA KUNNA TURABAN A INNA KHALQIN JADID ULAIKA ALLADHINA KAFARU BI RABBIM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 وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَا شَدِيدٌ الْعِقَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ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 لَهُ دعوةُ الحَقِّ وَالَّذينَ يدعونَ مِن دونِهِ لَا يَستجيبونَ لَهُم بِشَيءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفِيهِ إلَى الماءِ لِيَبلُغَ فَاهُ لِيَبلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ظَلَالٍ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 والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 Qul innallah yuzillu mayyishaa wa yehdi ilaihi man anab al-ladzina amanu wa tuma innu qulubuhum bidthkirillah ala bidthkirillahi tuma innu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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئنه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زوين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ